وأخي هنجلي ومبقى معاه شوف كم سنة باستناك ولا مرة تعبت وقلت ده حب خيال اتفرج بقى هعمل Terima kasih kerana engli yu ma